أيها الركب وقد ساروا قفوا ساروا هل بقي من صابرنا ما قد بقي وتناقينا كان كأن لم نفتري وتفرقنا كأن لم نلتقي وبعد الوصال لا بد من ارتحال تغرب الشمس وكأن أشعة غروبها سيوف تعمل في القلوب فيخفق القلب سراعا ويناديه الركب الراحل وداعا فيهتف اللسان والقلب قفوا قفوا ايها الركب وقد ساروا قفوا هل بقي قفو. من صابرنا ما قد بقي قد تناقينا كان لم نفترق وتفرقنا كان لم نلتقي انظرونا ساعه عللا بها قد ادى الشوق وسكن القلق اما يقول ساعة علا بها هدأت الشرق وسكن القلق وأنا أدري فلا بد لنا من فراق واده بالمُحِقِي أفصح الشاكِ إذا أرسلها دمعة الحزن ولو لم ينطقي, لم ينطقي أفصح الشاكِ إذا أرسل مالها الحزن ولو لم ينطق انا لا أبكي على زيف الهوى إنما بكي على الصحب التقي, التقي. أيها العادل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمعا فؤاد المهرقين المهرقي. أيها العادل ما أحسنت لي أحسنت لتلم لي. دمعا فؤاد المهرقين إخوة في الله ما أحلى الإخاء كيف يدري الطعم من لم يهدقي